الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَأَن قَوْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا جهنم قالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيف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 الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم